وجوه يوم ابن نعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوع. ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوسة أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما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 فيعذبه الله العجاب الأكبر إن إلينا إيابهم